الحمد لله رب العالمين والسلام والأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا درس جديد من دروس يوم الجمعة ونتدارس في هذا الدرس بإذن الله تعالى محاضرة بعنوان الحج مدرسة طربوية الحج مدرسة طربوية وهذا يعني الدرس كان المقرر له بعد صلاة العشاء ولكن يعني قدمناه لبعض الظروف فنتدارس هذه المحاضرة الحج مدرسة طربوية ماذا نستفيد من عبادة الحج ما هي المعاني الإيمانية وما هي المعاني الطربوية التي يستفيدها المسلم بصفة عامة ويستفيدها الحجاج بصفة خاصة ولابد أن نعي أنه ما من عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى إلا لما فيها من الفضائل ومن الفوائد التي قد نقف على بعضها فنعلمه وقد لا تصل عقولنا إلى الحكمة الكبرى من هذه العبادات ولكن نحن نعلم ونوقن أنه ما من شيء شرعه الله عز وجل وأمر به إلا فيه الخير كل الخير وما من شيء نهانا الله عنه وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من الشر الوقوف الوقوف مع الحكم في العبادات والوقوف مع الفوائد الطربوية والإيمانية في العبادات مما يزداد به الإيمان في قلوبنا إذا وقفنا أمام هذه العبادات وأخذنا منها الدروس والعبر وعلمنا بعض الحكم التي شرع الله عز وجل هذه العبادة من أجلها فإنه بذلك يزداد إيماننا ويزداد يقيننا في هذا الدين العظيم دين الإسلام أنه الدين الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى انتهينا من موسم رمضان واستفدنا من عبادة الصيام الفوائد الكثيرة منها التقوى والمراقبة والصبر وقوة الإرادة وبناء العزيمة وغير ذلك من الفوائد ومن الحكم فما الذي نستفيده من عبادة الحج نستفيد اولا من عبادة الحج التجرد من الدنيا نستفيد منها الزهد في هذه الدنيا اول شيء يفعله المحرم هو الاحرام الاحرام حد فاصل حد فاصل بينما كان حلالا لك ثم حرم عليك من الطرف ووضع الطيب وتقليم الأظفار وغير ذلك من أمور الطرفه فإذا أحرمت بالحج أو العمرة حرم عليك الطرفه حرم عليك ذلك لماذا؟ لأن الإنسان إذا أغرق في النعيم وفي الطرف فإنه بذلك يقص قلبه إنسان المطرف تجد أن الطرف الطرف لم يذكر في كتاب الله إلا مذمومة وأعداء الرسل هم المطرفين المطرفون هم أعداء الرسل الطرف يصد عن الآخرة وعن طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا أغرق العبد في قصى قلبه وانهمك في طلب الدنيا فإذا أحرم العبد وامتنى عن الطرفه وخلع ثيابه ولبس الإحرام هذا تجرد من الدنيا هذا هو الزهد في الدنيا ولذلك دائما نسمع العلماء يقولون أن الإحرام يذكرك بالكفن الاحرام يذكرك بالكفن فعلا يذكرك يا صاحب الثياب الفاخرة يا من تنفق الأموال في شراء الثياب يا من تغرق في الاهتمام بمظهرك الحج يعلمك أن تتجرد من الدنيا وأن تزهد في الدنيا إذن أول درس تربوي من دروس الحج هو الإحرام الذي هو زهد في الدنيا وتجرد في من الدنيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة هناك أناس يعبدون المظاهر يعبدون الثياب والعياذ بالله كذلك أيضا من مظاهر من المظاهر الإيمانية في عبادة الحج هو أن الناس عند الله عز وجل سواء وأنه لا فضل لأحد عند الله عز وجل إلا بالتقوى وما وقر في القلوب قد استمعنا إلى قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالتقوى هي التي تتميز بها عند الله عز وجل الناس يقفون في عرفة في صعيد عرفة يقفون بزي واحد بالإحرام الغني بجوار الفقير الأبيض بجوار الأسود لا فضل لهذا على هذا إلا به إلا بالتقوى قد يرجع هذا الغني خاسرا وقد يرجع هذا الفقير فائزا قد يرجع هذا الأبيض خاسرا وقد يرجع هذا الأسود فائزا ما الذي ميزهم عند الله عز وجل ما وقر في القلوب ما وقر في القلوب ولذلك تجد في الحج ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذن الميزة عند الله عز وجل في هذه العبادة ليس بما أنفقته من المال واحد رايح حج سياحي بستين ألف جنيه واحد حاجج من هناك بخمسمائة ريال واخد مالك ولا خمسمائة جنيه والله رايح بين غير فلوس خالص اللي دفع ستين ألف قد يرجع خاسر يرجع خاسر الشرط أنه دفع فلوس كتير واللي ما دفعش حاجة قد يرجع فائزا إيهل الميزة عند الله بما وقر في القلب من تعظيم حرمات الله من تعظيم شعائر الله من تقوى الله سبحانه وتعالى إذن الحج يربينا على أننا جميعا عند الله سواء ولا فضل لأحد منا على أحد إلا بالتقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيضا من الدروس الطربوية التي نستفيدها من عبادة الحج درس الاخلاص درس الإخلاص والإخلاص من أعمال القلوب أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حج لله من حج لله فلم يرفث ولم, ولم يفسق رجع من الحج كيوم ولدته أمه الشاهد من الحديث ايه ها؟ من حجة من حجة لله لله, لله ان يكون حجك خالصا لوجه الله جل وعلا ليس رياء وسمع مش رايح تهج عشان تشتري لقب عشان الناس تقول لك ذنب مغفور وسعي مشكور يا حج عبد الغفور لا ليس تذاهبا لذلك منتش رايح عشان ترسم الطيارة على البيت وترسم الكعبة ما انتش رايح عشان الناس ما تاكلش وشك لان في بعض الاغنيه يقول لك ازاي ازاي حج الناس تقول عليا ايه الناس تقول عليك ايه الناس تقول عليك ان انت ما استطعتش السنه ده يقول لك ازاي الناس تقول عليا مش قادر مش قادر احج ما معيش 50000 جنيه ان انا اطلع حج ده الحج فلان الفلان ومشهور بالحج فلان الفلان يقول لك خيبته وخسرت لو ان هذه نيتك فقد خيبت وخسرت لأن الحديث رتب الجزاء على من حج لله أما إذا حجشت لسمعة أو لجاه أو لشيء من أمور الدنيا فقد خيبت وخسرت فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك مع الله عز وجل غيره تركه الله عز وجل وشركه ويقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا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 فانظر كيف بدأ إبراهيم عليه السلام عمله كما أمره الله عز وجل بأن يشرك بالله شيئا وهذا من الاخلاص. هذا من الإخلاص فأول أمر أمر الله به خليله إبراهيم عليه السلام أن لا تشرك به شيئا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر فأمره بإخلاص العمل لله تعالى وكذلك ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسك وهو الاخلاص لله عز وجل في التلبية الاخلاص لله عز وجل في التلبية كما في حديث جابر في صحيح بسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد أهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ها لك والملك فكل هذا اخلاص لله سبحانه وتعالى بل إعلان لهذا الإخلاص فكل عمل لا بد أن يبنى على الإخلاص حتى يقبره الله عز وجل فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه أيضا من وأيضاً في الزبح قال الله تعالى في في الهدي قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إذن لن يصل إلى الله عز وجل الدماء ولا العظام ولا غير ذلك إلا إذا أخلصت في ذلك لله سبحانه وتعالى فإنك تساب على إهراق هذا الدم أيضا من الدروس التربوية الإيمانية في مناسك الحج الطهارة, الطهارة الطهارة الطهارة بأنواعها الطهارة طهارة القلب طهارة البدن طهارة الثوب كل أنواع الطهارة كما قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فما المقصود بالطهارة هنا؟ وهل المقصود بها طهارة الظاهر فقط هل المقصود تطهير البيت من الأصنام والأوثان فقط هل المقصود هو الطهارة الظاهرية من التخلي عن الأنجاس والأقذار الجواب يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وطهير بيتيا قال قتادة ومجاهد من الشرك قال قتادة ومجاهد من الشرك أي طهير بيتيا من الشرك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الطهارة أنواع منها الطهارة من الكفر والفسوق الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة ضد ذلك إلا النجاسة التي يسميها العلماء النجاسة ها؟ النجاسة, المع... لا المعنوية. النجاسة المعنوية نجاسة المعنوية قال تعالى إنما المشركون نجس المقصود بالنجس هنا مش النجاسة لا الأقضار أو النجاسات اللي هي الحسية لا المقصود بها النجاسة, النجاسة المعنى النجاسة الكفر ومنها الطهارة من الحدث وهي وضد هذه نجاسة الحدث ومنها الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هنا ابن تيمية ثلاثة أنواع من الطهارة الطهارة من الكفر والفسوق الطهارة من الحدث الطهارة من الخبث ذكر ثلاثة أنواع يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والمراد من قوله تعالى وثيابك فطهر العموم كما ذكره شيخ الإسلام سابقا ويدخل في ذلك طهارة القلب وطهارة الثوب وطيب المكسب يبقى حتى طهارة المال من الحرام لأن من شروط الحج ومن أسباب قبول الحج أن تكون النفقة من حلال أما إذا كانت النفقة من حرام فإن الله طيب ها لا يقبل إلا طيبة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له فبرض يدخل فيه الطهارة وطهر بيتها يدخل فيها طهارة الظاهر طهارة الباطن طهارة الايه المال أن يكون المال طاهرا وأن يكون من كسب حلال ثم ذكر كلام يعني كثير في إغاثة اللهفان لكن مرجعه إلى شيء واحد وذكر مسألة مهمة جدا لماذا أمر الله بتطهير الظاهر والباطن ذكر رحمه الله أن بين الظاهر والباطن تجازب فإذا, فإذا خبث الظاهر خبث الباطن إذا حصل خبث ولذلك أكل الحرام له تأثير في قسوة القلب ممكن واحد يقول أنا لا أفعل معاصي ما بنظرش للحرام ولا برتكب الكبائر ولا أفعل المعاصي وحسس بقسوة في قلبي فقد يكون سبب القسوة في القلب هي إيه؟ أكل الحرام أنه أدخل إلى جوفه حراما وذلك يقول كما أن يقول وطيب المكسب, وطيب المكسب له أثر في طيب القلب وخبث خبث المطعم والمكسب له أثر في خبث القلب كما, كما تكتسب القلوب من الهيئة المشابهة يبقى الظاهر والباطن متشبهن. ولذلك قال العرباض بن سريا رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ها؟ وجلت منها القلوب ها؟ وظرفت منها العيون يبقى فيه ارتباطها فيه ارتباط بين الظهر والباطن القلب إذا وجل العين إيه؟ بكت يبقى لو وجدت جموداً في عينك فلابد أولاً أن تفتش عن, إيه؟ عن قلبك لابد تبحث الأول عن قلبك أنت بقالك سنين ما بتبكيش من خشية الله بتقرأ القرآن ما بتبكيش بتتذكر النعم ما بتبكيش إيه اللي حصل؟ القلب قاسي فاطلب شيئاً يلين قلبك لتلين عينك وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في تسويه الصفوف عندما امر بتسويه الصف قال لا تختلفوا فتختلف ايه قلوبكم يبقى اذا الظاهر والباطن مرتبطان يبقى اذا حصل تنافر في الظاهر اختلاف في الظاهر يؤدي الى اختلاف في الايه يؤدي الى اختلاف في الباطن اذا من الدروس اللي اتعلمناها ها يا اخوانا تعلم ان الحج اخلاص ها الزهد في الدنيا والتجرد من الدنيا ها؟, ها الطهاره طهاره الظاهره والايه ها؟ المال ها حد استفاد حاجه ثانيه لا لسه جاي ان شاء الله من, من دروس الايمانيه في الحج لاستجابته لاستجابته لاوامر الله سبحانه وتعالى أمر الله تعالى خليل وإبراهيم في الآيات السابقة بدعوة الناس إلى الحج بعد أن أمره بعدم الشرك وهذا والإخلاص وأمره بتطهير البيت أمره وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فاستجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله تعالى واستجاب الناس لدعوة إبراهيم عليه السلام وما زالوا إلى الآن يستجيبون لهذا النداء إبراهيم عليه السلام أذن في الناس وحتى يعني ورد في التفسير أنه قال يا رب كيف أذن وصوتي ضعيف لا يبلغ جميع الناس وما كانش في الإنترنت لسه ولا الفاكس ولا الفيسبوك والحجاب كلها ظهرت فبولنا نأذن في ناس تسمعني في كل العالم فقال عليك الأذان وعلينا البلاغ حتى ذكر أهل العلم أنه ما من أحد استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام حتى من كانوا في أصلاب آبائهم إلا وسيحجون البيت نص الله أن يجعلنا وياكم من هؤلاء يعني كل الذي استجاب لهذا النداء سيحج البيت بإذن الله تعالى يقول الله تعالى عن هذا, عن, عن هذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال البخاري رحمه الله استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما نصلحكم الله عز وجل لا يدعون إلا لما فيه الخير وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد ليس الممراض بيолог أبو سعيد الخضر ولكن أبو سعيد بن المعلى فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم آته وكنت في صلاة كان بيصلي فالنبي صلى الله عليه فالنبي نادى عليه يا أبا سعيد فلم يجبه حتى فرغ من صلاة ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي ليه؟ قال ألم يقل الله قال للنفس اللهم ما منعك أن تأتي ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت ذلك له إلى آخر الحديث في تعليم سورة الفاتح وقد أخذ العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب تلبية دعوته حتى ولو في صلاة النافلة يعني حتى لو بتصلي النافلة والنفس صلى الله عليه وسلم نادى عليك فيجب عليك أن تخرج قال معاذ رضي الله عنه حدثنا شعب عن خبيب ابن عبد الرحمن سمع حفصا سمع ابو سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم إذن نستفيد من الحج لاستجابه أن نستجيب الأوامر الله عز وجل ولذلك هؤلاء الأغنياء الذين يكنزون المال ولا يستجبون لأمر الله عز وجل هم من أقصر الخاسرين بل من أكبر من أكثر المحرومين أيما عبد أصححت له جسمه وأعطيته من المال فلم يفد علي بيتي خمس سنين فهو محروم أي واحد عنده صحة وعنده مال فائض عن حاجته الضرورية ولا يحج ولا يعتمر دي ايه ها؟ دي محروم هذا محروم تليه واحد يقعد يكنز الفلوس تقول له يا اخي روح حج يقول لك أما جاوز البنت أما جاوز البنت لما مش عارف أأمن مستقبل العيال لما أبقى مش عارف أطلع معاش تبصت ليه دي ايه يعني ساعة المصايف يروح يقعد في راس البر اسبوع يروح يقعد مش عارف في شرم الشيخ اسبوع ويدفع ألاف مؤلف يدفع ألاف مؤلف وساعد الحاجات دي تبصت ليه الفلوس بتطلع ازاي والجامعات بتتعمل ازاي ما تعرفش وتنفق أموال طائلة في الأفراح والولائم والتجهيزات تبصت ليه بيجيز بنته مثلا كأنه جايب لها يعني عمل لها معرض موبيليا من بتوع دميات طب يا أخي يعني سبحان الله أنت تنفق هذا المال كله وبعد ذلك تبخل أن تنفق عشر ذلك لتحج بيت الله الحرام يقول لك لما يبس الحج يبقى سهل شوية سهل شوية يعني لك كبوك ساروخ يعني تطوب بساروخ واخد بالك ويخلوا المناسك كلها في يوم واحد يعني إذا ما كان واحد عايز يعمل سلالم كهربائية حول الكعب واخد بالك بدل ما يقعد يطوف يقوم إيه عاملين سلم كهرابي يقوم راكب واخد بقى والسلم يلففه بقى وهكذا في ناس للأسف الشديد يعنص الله العثرة فيه وهذا من الحرمان والخزنان فعلا ده أكبر محروب هذا أكبر محروم الذي حرم نفسه من الحج أو العمر فلاستجابة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما ف نستفيد منها لاستجابة أربعة من الدروس الإيمانية في الحج درس الثقة والتوكل على الله عز وجل الثقة واليقين في الله والتوكل على الله عز وجل وذلك بالإنفاق في الحج الحج يحتاج إلى نفقة ومن شروط الحج لاستطاع شروط الحج لاستطاع طيب إذا كان معك هذا المال وأنفقته لطلب تأشيره ثم أنفقته بعد ذلك في الحج أثناء المناسك في طلب الطعام والنفقة وغير ذلك فهذا الإنفاق إن دل فإنما يدل على ثقتك في الله وعلى توكلك على الله سبحانه وتعالى عندما ترى الحج يودع أهله ويترك زوجته وأولاده في أمانة الله عز وجل وفي حفظ الله سبحانه وتعالى يقول استودعكم الله الذي لا تضيع وضائعه عندما ترى الحج يخرج متوكلا على الله عز وجل ويعلم أنه ربما هذا فلا يرجع يعلم ذلك ومع ذلك يصر على التأشيرة ويصر على دفع المال وتراه يحزن أشد الحزن ويخاف إذا تأخرت التأشيرة يخاف أن يفوته الحج هذا كله يدل على ماذا يدل على طهارة هذا القلب ويدل على ثقة هذا القلب في الله وعلى يقين هذا القلب في الله سبحانه وتعالى أنه خرج متوكلا على الله وترك أولاده وترك أهله وترك كل شيء أيضا ثقة ويقينا في حفظ الله سبحانه وتعالى ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتابع بين الحج والعمرة فقال تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد العمر والحج ينفيان الفقر والذنوب ولذلك إياك أن تظن أن أي مال تنفقه في الحج والعمرة خسارة من مالك أو أن هذا المال ينقص مالك لا كل جنيه أنفقته في الحج والعمرة سيعودك الله عز وجل أضعافا أضعافا ولذلك تجد من يحرص على الحج والعمرة يجد البركة في ماله وفي صحته وفي كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذلوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وطبعا ليس معنى هذا أن يتحمل أحد الدينة ليحج أو يعتمر ما يجيش واحد ما معهوش فلوس يروح يستلف ويروح يحج لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان انت تستدين وتحمل نفسك دينا وتحبس نفسك عن دخول الجنة لكي تحج هذا سفه هذا من السفه وهذا من التنطع لان الله ما امرك بذلك الله عز وجل جعل الحج لمن استطاع ليس لو جد تكرأ عن الاستطاعة تجد العلماء قالوا ان تكون ان يكون عنده مال زائد على حوائجه الضرورية او في بعض الكتب الفقهية على حوائجه الاصلية يكون عندك كفاية حتى ذكر بعض العلماء أن من عليه داين لا يجوز أن يحج إلا بعد أن يستأذن صاحب الداين يعني واحد عليه فلوس ما تطلعش تحج غلا ما تستأذن لله الفلوس تقول له يا فلان أنا رايح حج فهو يقول لك آه روح توكر على الله يا عم أنا مش مستعجل عليك لما تيجي بالسلام فيش مشكلة لكن تبقى أنت عليك فلوس وتروح تحجب كم ألف جنيه الرجل هول ما يشوف وشك يقول لك يعني عم أنت معاكل فلوسه طب فلوس الناس ديت مش حوق تسددها للأول صح ولا لا يبقى الله لم يكلفك فوق استطاعتك فلماذا تكلف أنت نفسك ولماذا تجعل نفسك معلقة عن دخول الجنة بسبب الدين الذي عليك فالمسلم يأتي إلى الحج من كل فج عميق راكبا ومشيا فماذا يتكلف الذي يدفع إلى هذا الإنفاق؟ ما الذي يجعله يتكلف هذا وينفق في سبيل الله؟ من أجل أن يحج بيت الله الحرام ثم يجد التوجهات الكثيرة التي تدفعه أيضا للإنفاق بل أنت مش تدفع التأشير بس ده انت هتدفع تمن التسكرة بتاع الطيارة ده انت هيبقى عليك هادي كمان هناك ده انت ممكن تعمل محظور من محظورات الاحرام فياجب عليك بايه ها يعني يعني تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف واخد مالك وسبحان الله يفعل ذلك طيبة بها نفسه يروح يدفع الفلوس بتاعة الحاجة الهادي وهو مبسوط ان هو دفع ربعمائة ريال عشان يدبحوا عنه او عشان يدبحوا بيبقى فرحان جدا بهذا هذا كل إن دل فإنما يدل عليه على الثقة في الله واليقين في الله سبحانه وتعالى وأن الله سيخلف عليه قال الله تعالى فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال أيضا فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعترج فمما يستفاد إيمانيا من مناسك الحج الإنفاق في سبيل الله ثقة ويقينا في الله وتوكلا على الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكع على الله فوحسب ومما يذكر في هذا أن حاتم الأصم رحمه الله تعالى خرج يوما إلى الحج وكان رحمه الله تعالى كان يعني من العباد الزخاد وخرج ولم يكن طبعا تكليف الحج كما هو الحال في زمننا فخرج رحمه الله تعالى وترك زوجته وبنات كان أولاده بنات فتركهم وخرج فطبعا البنات جلسنا يبكين يعني لماذا تركنا وخرج ولماذا فعل كذا وكذا وكانت بين بناته بنت عقلة بنت كبير عقلة أخذت تصبرهن وتذكرهن بالله وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى وذات يوم كان في القرية يمر على هذه القرية كان في مرور من الأمير في هذه القرية فعطش أمام منزل حاتم الأصب عطش أمام منزل حاتم الأصب الم... فكان أقرب بيت إلى الرجل في الموكب اللي هو ماشي فيه كان أقرب بيت هو بيت حاتم الأصب فطرق الجنود الباب ففتحت زوجته فطلبوا منها الماء فأعطت الأمير الماء فلما شرب الماء استلذ به حس أنه مية أول مرة إيه يشربه ما مشربهاش حتى في الأصر اللي هو المية المعقبة بتاعته او المية اللي عنده فلا بها حس أنه دي أول مرة يشرب أول مرة يشرب مية زيدي في حياته لأنه, لأنه ماء من بيوت الصالحين حتى أن بعض العلاء كان يقول ان الطعام عند الصالحين شفاء طعام عند الصالحين شفاء فالشاهد فلما شرب هذا الماء أراد أن يكافئ صاحب البيت فسال عنه أين صاحب هذا البيت قالوا إنه بيت حاتم الأصم وقد ذهب حجا ده هو بيحج السنادي فطبعا الرجل لما سمع الأمير ان الرجل راح يحجي عن البنات أو البيت ما فيش راجل فيه فيش نفقة فكان معه سرة من المال ف أعطاها لزوجة حاتم الأصم وكمان ما اكتفاش بكده لا بأنطقه الله عز وجل بكلمة فقال لجنوده من كان يحبني فليصنع كما صنعت طبعا أول مالك كلام ده اللي بحبه واللي مش طيقه هيعمل عشان اول ترقية يتنطق فيها واخد بالك واتنطط فيه الترقية الجاي فطبعا كل جندي يدور على اللي معاه إيه اللي لقى درهم واللي لقى دينار المؤمن اللي معاه إيه يحدثوا لأنه يتعود طبعا بعد كد فالمؤمن كل واحد يدخل اللي دخل دينارو اللي دخل درهم اللي دخل سرة الى ان جمعوا مالا كثيرا واخد بالك فطبعا الستة دخلت بقى مبسوطة فارحة والبنات بقى بعدها كانت كل واحدة قاعدة حطا ايدها على خدها وقاعدة تبكي يعني فريحنا بذلك الكبيرة بقى العقلة هي اللي قاعدت تعيط اللي قاعدت تبكي فطبعا انت يا بنت ماشي معنا بالشريط مخالف احنا نعيط انت تتحك احنا نتحك انت تعيطي ايه مالك فقالت يا أمه نظر مخلوق إلينا فاغتنينا واخد بالك فكيف بنظر الخالق إلينا واخد بالك ما هو لما يجي لك أي رزق ولا أي عطاء اعلم أن الذي ساقه إليك من هو الله يعني إذا كنت موظف إلا علمك وفهمك ووظفك وقدر لك ذلك ومن هو الله والله لو ذلك ما صيق إليك شيء واخد بالك يبقى أي رزق يأتيك أولي الحمد لله يقول هذا من فضلي هذا من فضلي هذا فضل ربي اللهم الأمان على ما أعطيت ولا معطية لما منعت فإذن يعني كن واثقا في الله عز وجل متوكنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي هو فهو كافي أيضا من الدروس الإيمانية التي نستفيدها من عبادة الحج أو من مناسك الحج درس الهداية, الهداية الحج هداية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 على نعمه الهدايه والصحابه رضي الله عنهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما عليهم وهم في المسجد في غير ساعه الصلاه في غير وقت صلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجلسكم ها هنا صلى الناس وانصرفوا الناس صلت ومشيت وانتوا قاعدين قاعدين تعملوا في غير وقت الصلاه فقال يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام نحن محتاجين هذا الأمر يا أخوان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في زمن هو أطهر وأنظف من هذا الزمن الذي نحن فيه ومع ذلك يقولون جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام فنبد لك محطات جلوس محطات شحن. لابد تتلاق مع إخوانك تجلس معهم يعني درس هذا الدرس نعمة من الله عز وجل نعمة من الله أن مرى بعضنا البعض نعمة من الله عز وجل أن يذكر بعضنا بعضا نعمة من الله عز وجل أن نتناصح وأن نتواصى الخير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر نعمة الله يا أخوان والله هناك بلاد وقرى والله نتمنى جلسك هذه الجلسة التي أنت فيها الآن إما أنهم ليس عندهم من يذكرهم أو ليس عندهم مسجد يجتمعون فيه لكن فضل الله هنا في شربين حيثما يممت وجهك وجدت مسجدا وجدت في المسجد درس يعني سبحانه مش شرط طبعا ما كلمش عن دروس لا أتكلم عن إخواننا الأفاضل في شربين جميع في كل مكان في شربين حيثما وجهت وجهك هتلاقي مسجد وهتلاقي المساجد دي فيها دروس عامرة بفضل الله سبحانه وتعالى انت ما اين انت اين انت يا اخي اين انت من هذه المجالس فنحن نحتاج الى هذه الجلسة جلسنا نذكر الله ونحمده عايزك تجي بالنية دي عايزك انت طالع من بلدك وانت جاي من بيتك تعال بالنية دي لانك طول الاسبوع قاعد في الدنيا طول الاسبوع لا تذكر الا بالدنيا وربما يقص قلبك وربما تسمع السب والشتم وربما سب الدين والمعاصي من حولك كل الكلام ده يخلني واثر في القلب فأنا عايزك تعتبر درس العلم غسيل لهذا القلب عايزك وانت جاي تنوي هذه النية جلسنا نذكر الله انت جاي عشان تذكر ربنا سبحانه وتعالى انت جاي عشان اي اي اي اي تحمد الله عز وجل على ما من به عليك من نعمة الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الله ما جلستم إلا لهذا قالوا الله ما جلستم إلا لهذا فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل وأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته فنعمة الهداية نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض هيا بنا نؤمن هيا بنا نؤمن ساعة نحن أولى بهذا نحن أحوج ما يكون إلى هذا في هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن وتقاربت فيه الفتن وأصبحت الفتن تعصف بالقلوه في هذه الأيام الله الله الله الله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 من الدرس الإيمانية درس الهداية يقول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فمناسك الحج مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على هدايته فربنا, فربنا هو الذي هدانا وما كُنَّا نِنَهْتَدِيَا لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ ويزداد الشعور بنعمة الهداية عندما يتذكر الإنسان ما كان عليه من ضلاله فعلاً يا أخواناً لما تجلس مع نفسك وتذكر وتنظر إلى نفسك في المرآة وتجد نفسك الأخ فلان أو الشيخ فلان يا أخي سبحان الله تذكر أيام بعدك عن الله فاكر أياما كنت حليق فاكر أياما كنت بتشرب سجير فاكر أياما كنت بتنظر للحرام لما تذكر هذا وتعلم أن الذي هدك ومن هو, هو الله سبحانه وتعالى هو الذي هدك وأخذ بيدك عندما تذكر هذا تقول الحمد لله تشكر الله على نعمة الهداية تشكر الله على نعمة الستر وعلى نعمة الإمهال أن الله عز وجل ما قبضك وأنت عاصل شوف تخيل كده لو كنت مت وانت بتشرف سجين لسه أو انت حاطت سماعات الوكمن في ودانك وقاعدت تسمع الأغاني والطبل بأيديك لو كان ربنا سبحانه وتعالى قبضك وانت تطيرك الصلاة وكنت بتسمع الأذان في المسجد وممكن المسجد أمام بيتك ولكن لا تدخل المسجد ثم هداك الله سبحانه وتعالى والله لو جلس كل واحد مننا اليوم مع نفسه وتذكر هذا والله لبكى حياء من الله لبكى حياء من الله ولا شعر بكلمة الحمد لله ويتخرج من قلب لما تقول فعل الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لما تذكر كما قال أحد السلف عندما سئل كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أياتهما أبدأ بشكره زنوب سطرها الله عليه فلا يعيرني بها أحد وثناء على ألسن الناس لا يبلغه عملش الناس بتمدحني وبتثني علي وأنا ما استحقش هذا الكلام وزنوب ربنا سطرها عليه لو الزنوب دي ظاهرت لفتضحنا فنعمة الهداء يا أخواني قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى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 لما وجد أحدهم في صدر وكانوا من الشباب وجد أحدهم في قلبه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وترك بعض الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال للأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي ففكو جميعا وقالوا الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشات والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا بك قسما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم يااخي تذكر هذا ألم تكونوا دلالا فهداكم الله به ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله به تذكر هذه النعم تذكر نعمة الهداية أيضا من الدروس الإيمانية درس الإحسان درس الإحسان قال الله تعالى أيضا في آيات الحج في سورة الحج ويعني نشكر أخونا أخار الأخ محمود على أن يعني قرأ بهذه الآيات من سورة الحج وفيها يعني كل الآيات التي نذكرها الآن ودي برضو من الذكاء في الإمامة وفي الخطابة أن أنت لما تكون إمام حاول أن تأتي بآيات تناسب الدرس أو تناسب المقاب الذي أنت فيه ولما تكون خطيب حاول في خطبة الجمعة أن تتكلم عن موضوع يناقش الحدث الذي أنت فيه مبقاش الخطيب في وادي والأحداث الجريف إيه في وادي آخر لا يعني هذا ليس من الذكاء قال الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وفي سورة البقرة قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب, الدين وهي أعلى مراتب الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل معرف للإحسان وقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فعلم أنه يراك وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة فإنها تفعل الطاعات وتنتهي عن المحرمات وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعلن على السواء مرتبة الإحسان أن تراقب الله سبحانه وتعالى مرتبتين يعني مرتبة الإحسان يقسمها العلماء إلى مرتبتين المرتبة الأولى مرتبة المراقبة المرتبة الثانية مرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ها تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى مرتبة المراقبة أو, أو المشاهدة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا زبحتم فأحسنوا الزبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح زبحت من الدروس الإيمانية في مناسك الحج درس الوفاء, درس الوفاء وضده الغدر ضد الوفاء الغدر مناسك الحج بتعلم الوفاء لأن الله أمر بالوفاء وليوف نظرهم عليك أن تفي بأي نذر نظرته لله سبحانه وتعالى قال تعالى وطبعا من مظاهر الإيمان في الحج أو في الحج مظهر الطواف ببيت الله العطيق مشهد الطواف ببيت الله العطيق ومشهد تقبيل الحجر دي من, من أمور التوحيد عندما تطوف ببيت الله وهو حجر وعندما تقبل الحجر وهو حجر وعندما ترمي الحجر بالحجر وهو حجر كل دي ليه لتتعلم الإذعان والاستسلام لأمر الله عز وجل عشان الناس اللي بتوع العقل نقول له لا دينا وبيحترم العقل لكن العقل له حدود يقف عندها دينا دين التسليم لله سبحانه وتعالى أن أقول سمعنا وأطعنا لو كان الدين بالراي لكان المسوى على باطل الخفين أولى من, من ظاهرهم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين فإذا بتطوف بحجر وترمي حجر وتخب الحجر قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك شفت الاستسلام شفت الاتباع شفت الإيمان الصادق أهو ودوة التوحيد دي الإيمانيات بقى دي اللي عايزينها نشعر بها في الحج وعايزين إخوان من الرحين يحجوا يحسوا بها عايزك ما تروحش كده على إنك اطلع من هنا خش هنا ارمي هنا طف هنا إسع هنا لا لابد تستحضر أنت بتعمل إيه الحج بد أن يؤثر فيك لابد أن ترجع وقد تغيرت وإلا فأنت خاسرك إذا رجعت وانت ما تغيرتش يبقى أنت خاسر اللي راح يحجي ومعه علبيت السجار يقول لك أما أخد أروس السجار في, في الشمطس للسجار هناك غالية ياخد أروس السجار عشي السجار غالية ده راح يحجي إيه هذا لاب ينتفع بالحج دي ما عرفش الكلام دي هو راح دفع الستين الف جنيه وركبوا الطيارة وقالوا له لف هنا وامشي بندية وديت وروح ارمي الجمرات وخلاص على كده واخد في الفندق بس هو ليه اللي استفادوا من الحج واخد بالك قول لك يا اخي دا احنا تعبنا لغاية ما طلع مش عارف ايه اه واحد حج كان راجع من حج فبقول دا احنا تعبنا وقعدنا نعمل عمال لغاية ما ما طلع م... وسب الدين ولا عزب <تصفيق> اه فبعض الناس للأسف هو راح زي ما راح زي ما جاء بس هو للأسف خسر مفاس خسر أن يدفع فلوس على الفاضي الستين ألف راحوا في الفاضي للأسف فإنت لابد تفهم الكلام ده وتفهم الناس الكلام الناس وهي بتطوف معاك واخد بالك فاهموا ماذا الكلام فاهموا ماذا الكلام احنا شوف احنا بنطوف بحاجر حاول حاجر ليه استسلاما لله وبنحاول لو نروح نقبل حاجر ليه استسلاما لله واتباعا لرسولة أمه اللهم كلمة عمر بن خطاب رضي الله عنه الوفاء يرشدنا الله تبارك وتعالى إلى الوفاء في هذه الآية وليوف نظرهم والوفاء في اللغة يعني الإكمال والإتمام وضده الغدر وقد أمر الله تعالى بالوفاء في أمورنا كلها فقال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال تعالى وبعهد الله أوفوا وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأمر فقال وأوفوا الكيل والميزان لore substrate وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقصد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في حد دكتور هنا يا اخوانا في حد دكتور هنا في حد دكتور طيب لو حد بقى من الاخوة معه توك توك يقوم ما يمشي يوده المستشفى يقوم يشوف اللغة حد يا اخوانا لو حد معه توك توك ولا حاجة او سيارة يقوم للنساء فيه واحدة مغمى عليه فيش حد لا دكتور ولا معه توك توك فيش حد <تصفيق> <تصفيق> لو حد يخلنا معها تكتك ولا حاجة والأخوات يحاولوا ينزلوها ويروحوا بتوكتك المستشفى لأن الأسف ليس معنا دكتور الأم نكرر للنساء النساء يحاولوا ينزلوا الأخت ده كذا أخت تنزلها وإن شاء الله حد معها تكتك من أخواننا حد يوم يا اه ما شاء الله وان شاء الله في توك توك يجي تحت دلوقتي لو كان اخت تروح معاه ان شاء الله يروحوا للاستقبال في المستشفى امر الله عز وجلنا بالوفاء فقال واوفوا الكيل والميزان بالقسط افتح مين تس يا نصر اخ يا في حد دكتور رابك هاني طب ماشي اتصل عليه اتصل, اتصل عليه اتصل علي او اتصل على ال أو الدكتور احمد عنتر طيب ماشي يعني يا حد يرشده يا اخواننا الشيخ الحاج محمد انزل يا محمد انزلوا يا اخوانا انزلوا بس النساء ينزلوا عشان يعني اسعافها بسرعه وفي توك, توك عندهم تحت واحده طيب ان شاء الله يا اخوانا الاخ يتصل بالدكتور والنساء بنقول ان في توك, توك يا جماعه تحت طيب نذكر بقية المعاني الإيمانية سريعا قلنا من فوائد الحج درس الإحسان ودرس الوفاء وأيضا درس التقوى قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشروا تجد آية كثيرة تأمر بالتقوى ويقول الله تعالى في شأن الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى من قلوب الحج قائم كله على التقوى قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكل هذا من معاني التقوى لأن التقوى هي فعل المأمورات وترك وترك المحزورات أيضا من المعاني الإيمانية في الحج الذكر والدعاء والاستغفار برضو الحاجات الإيمانية التي نستفيد من الحج الاستغفار قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم رفضوا من حيث وفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم ويرشدنا أيضا إلى آداب الدعاء إلى آداب الدعاء كما قال نبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء الدعاء يوم إيه؟ يوم عرفة الدعاء يوم إيه؟ عرفة فأمرت الآيات بالذكر وأيضا بالدعاء والاستغفار وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولوا بين الركن اليمان والحجر الأسود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار هذا دعاء من المعاني الإيمانية في الحج تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فوخير له عند رب قال ابن كثير رحمه الله ومن يجترب معاصي معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله الخير الكثير والثواب الجزيل القلب إذا كره المعصية فقلبك على خير القلب السليم هو القلب الذي يبغض المعصية ولا يحبها بل يستعظمها أما القلب المنافق فإنه ينظر إلى زنوبه حتى لو كانت كبير كذباب وقع على أنفها قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله قال الحرمه مكه والحج والعمره وما نهى الله عنه من معاصي كلها يبقى ومن يعظم حرمات الله الحرمه مكه والحج والعمره دي شعائر لله عز وجل وحرمات لله عز وجل وايضا المعاصي التي نهى الله عنها في قوله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يقول ابن كثير الشعائر هي أوامر الله يبقى خلي بالك بنعنى الجاميل ده يبقى ايه الفرق بينالايتين ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم خرومات الله ايه الفرق ها ايه الفرق الشعائر الاوامر ومنها البدن منها الهدي دي من شعائر الله خلاص لكن المعاصي فلا رفظ ولا فزق ولا جدال دول حرومات ولا شعائر حرومات خلاص كده يبقى الحرومات اللي هي المعاصي اللي ربنا نهى عنها طيب الشعائر الأوامر التي أمر الله إيه بها فإنها من تقوى القلوب ومنها الهدي ومنها الهدي طيب دي بعض الدروس الإيمانية التي نستفيدها من مناسك الحج إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر وأنا أوص إخواني الدعاء دية الخطوة المماردية إحنا بنعملها كل شهر كل شهر بتتوزع على الإخوة الدعاء فلو في حد من الإخوة الدعاء حتى لو من خارج شربين من الإخوة اللي بحضروا معنا وعايز المجلة دية بتبقى موجودة كل شهر في اجتماع الخطباء في المجمع الإسلامي في آخر اتنين في الشهر الهجري بيكون فيها كل شهر الموضوعات اللي تخص الشهر اللي احنا فيه يعني مثلا ان دوات موضوعات زي الحجة هنحتاج نتكلم ايه في زي الحجة الدعية الاخ الدعية عايز يتكلم فيه في عايز يفيد الناس فيه في اول حاجة الناس هتبدأ تكبر الناس هتبدأ تكبر في أيام زي الحجة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وكان السنة اللي فاتت عملنا سلسلة دروس بعنوان أنوار اليقظة في أيام العشر الأول من ذي الحجة ودروس أخرى سلسلة تانية اسمها أعمال الخير في أيام العشر ياريت الإخوة اللي محضرهاش يحاولوا يأخذوا التسجيلات من الأخ حسام ويحاولوا يسمعوا هذه الأشرطة ماذا نفعل في أيام العشر الأول من ذي الحجة فمنها مثلا التكبير ففي خطبة كاملة هنا وبحث كامل عن التكبير معناه وآدابه ومواطن التكبير في فتوى في المذكرة أيضا هل الحج اولا أم تزويج الأولاد إمتى الحج يقدم عن تزويج الأولاد وإمتى تزويج الأولاد يقدم على الحج يعني واحد بيجوز ابنه هل يجوز ابنه أو بنته الأول ولا يروح يحج الأول فيها تفصيل قد يجب هذا وقد يجب إيه هذا على حسب المصلحة والمفسدة ولسيما في زمن الفتن في هذه الأيام أيضا مما يقرأ في هذه المذكرة مظاهر التوحيد في الحج والحج مدرسة طربوية خمسة الحج فضله وآثاره ستة قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام لأن الناس اللي بتتبح الأضاحي وبتتبح الهادي دية اقتدان بسنة مين ابراهيم عليه السلام فنستفيد إيه من قصة إسماعيل مع إبراهيم فلما أسلم وتله للجبين أسلم إزاي نستفيد الاستسلام لله كلام ده في القصة بالتفصيل برضو بنتكلم الأيام ده مصدعين دماغنا بهيئات اللي بيسموها حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقول لك الدستور الجديد هيجي ضد المرأة وضد حقوق المرأة فنقول لهم تبا لكم فإن المرأة لم ترى إكراما ولا إنصافا إلا في الإسلام تبا لكم يا من تزعمون حقوق الإنسان وأنتم تنتهكون كل حرمات الإنسان صح أو لا؟ صح أو لا؟ مش أمريكا الكافرة هذه اللي بتتشدق بحقوق الإنسان ومصدع رصنا بالكلام ده مش دول بتوع سجن أبو غريب؟ مش دول بتاع السجن جوان مش دول بتوع إبادة الشعوب في كل مكان أليس هؤلاء هم حقوق الإنسان نقول لهم الجيش المسلم الجيوش المسلمة لم يعرف عنها خزي ولا مذلة في يوم من الأيام ما سمعناش عن الجيش الإسلامي دخل بلد من البلدان واختصى النساء فيها ما سمعناش عن الكلام ده أبداً لكن أنتم من تفعلون ذلك تنتهكون الأعراض وتدنسون المقدسات فعشان نعرفهم الإسلام الداعية يجاهز خطبة بعنوان حقوق الإنسان في خطبة الوداع حقوق الإنسان في خطبة الوداع وفي خطبة يزياد على كمان دروس وعبر من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة العصماء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فاستوصوا بالنساء خيرا دخطبة الوداع أو جزء من خطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كلام دا كله الدعية يجد متكامل محقق في هذه المذكراء التي توزع كل شهر على الإخوة الدعاء نصل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وما سمعنا وإن شاء الله نلقاكم الدرس القادم يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى الدرس هيكون الساعة 6 بعد المغرب بنص ساعة وهيكون في مسجد نور الإسلام إن شاء الله الجمعة الجاية هنكون في مسجد نور الإسلام هنترك مجال للإفطار اللي هيبقى, هيبقى طبعا يومها هنكون دخلنا في آم ذي الحجة ويشرع صيامها ويستحب صيامها على الراجح من أقوال العلماء ولا سيما يوم عرفة ولا سيما يوم عرفة فأكد هذه الأيام استحبابا والأيام ده تتصام من أول ذي الحجة مش زيب بعض الناس بيعمل يقول لك أصوم يوم تسعة ذي القاعدة عشان يبقوا عشرة عشان يبقوا عشرة تيام لا نقول لك هم من الشرط يبقوا عشرة تيام زي الحجة على الراجح من أقوال أهل العلم فإن شاء الله هنترك مجال للإفطار تتصلي وتفطر وإن شاء الله نبدأ الدرس بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم في مسجد نور الإسلام مسجد نور الإسلام معروف عند مكتبة يسرب فإن شاء الله هناخد الدرس في الجمعة القادمة الساعة 6 قبل العشاء بالنسبة لدرس الثلاث القادم إن شاء الله درس الثلاث القادم كما هو في مسجد قباء بعد صلاة المغرب درس تفسير صورة الماعون وبعد العشاء آخر درس من دروس الدورة العلمية في مدة الفقه في فقه الطهارة إن شاء الله في مسجد قباء بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء نسأل الله أن ننفعنا بما قلنا وبما سمعنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته còn quá ấy Alhamdulillah Allah ma ajma' ma